بسم الله الرحمن الرحيم. يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرقون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم. محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تغرق قلوبهم وأسر الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء الأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاع فليأسنا بآية كما أرسل الأولون ما لهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوعي إليهم فاسألون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 صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشأ وأهلنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكر قب أ Wakemu kami dari kawat yang berlaku, dan kami membangunnya untuk orang lain. Jika kami tidak merasa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 ما تطهون، ولهم من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحذون، يسبحون الليل والنهار، ولا يفنون.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 يعلم ما بين أيهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مستقون ومن يقول منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين، أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَعُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَطْعًا فَفَتَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَ نُسُبُلَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا تَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا وَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ كَافٍ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِن نَّعْمٍ عَلَىٰ تُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 عليهم العمر أفلا يرون أنا نأكل الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحق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 ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاشدين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمستقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينصقون فرجعون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 وندجناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْقَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن السني البر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكران العابدين وإسмаيل وإدريس وذالك كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الغلما في لا. فاستجبنا له ونجيناه من الغن وكذلك ننزل المؤمنين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 فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أخرى أحداً واحداً وأنا ربكم فعبدون وتقطع أمره بينه كل إلىنا راجعون مَن يغْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خَطَرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحرق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا نا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ما أنتم لها وارثون لو كان ها يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيتها وهم في مشتهى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 يوم نطوا السماء كطيش جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِذُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا سَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ آذَانَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِن